قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الشُّكْرُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُصُ قره هو خير الفاصل